يا حبيبي تشوف كل الصار يا صاحب الزمان وينك يا, يا, يا حبيبي تشوف كل الصار عن بعدك أسولف واسمع أخباري أخباري واسمع أخبار أخباري مجنون أصبحيت بعيون كل الناس الناس أوصرت المين أسولف وأكشف أسراري روح من الزغر ها ميت بأهل البيت وفز بخبال لو مريت بالطار والله ما يتم بالحزن منصوب لي لنهار او حقك ليلي على نهاري بي إخي آي لك السوة أنا ذا ابن الدهر ومحبتك تتويت تعالوا شوف دمي لو دمع جاري عذال الدهر كثرة ويابو الزهرة يابو الغيرة وهات القلوب واللوعة أنصاري يروح الروح بعدك يا, يا يكلب روحي يروح الروح بعدك يا يكلب روحي وتلهب من نجله اتقبل عذاري والله الله العين دم على فرقاياك اش يصير وجفوفك تمسح عباري احبك حب جنون وابد ما يدرون يصورون العشق يا المهد طيار ما حبك ثابت يد ماي ملك روحي وحياتي وملك أفكاري صلواتي